Инна аллаха لَزِنَ اللَّهُ لَنَا عَامًا يَا سِنَّ اللَّهُ لَنَا عَامًا أَأَمِنَ مِن دَارِكَ يَا أُخْتَ هَارُونَ وَلَوْ عَذَّبَ اللَّهُ مِنَّا شَخْصًا جَلَلًا مِن طَيِّبٍ anymore <laughs> 119. يسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما Xalid وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ تَعْلَمُونَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا سَاعَةً مِنْ آنٍ ۚ نَارًا تَعْرُفُ نَغَمَهَا ۚ نَضَمَّ ۖ وَقَسَمَ لَهُمْ تَنَزَّلُ инна